شبكة مزامير آل داود تقدم الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم يدنا الصراط المستفين صراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم على الظالين 119. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان 110. فبأيه آلام ربكما تكذبان 124. فبأي آلاء ربكما تكذبان 125. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء 117. هذه جأنم التي يكذب بها المجرمون 118. يطوفون بينها وبين حميم آن 119. فبأي آلام ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتا فبأي آلاء ربكما تكذبان لو أتى أثنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكين ورُشْدٌ بَقَا مِنْهَا مَنْ استبْرَقَ وَجَلَّ الْجِنَّ تَيْنَدَ فَبِئْسَ يَا رَبُّكُمَا تَكْرِبَانِ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَقُمْ مِثْلُهُنَّ إِنْسٌ قبلهم ولا جاء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 traitor Kom